كلمة ربنا هي اللي بتنور حياتنا وتخلينا نور للعالم يوم ما نسيبها هننور ازاي عايزين نشاركها مع كل اللي حوالينا ويفرحوا زي ما احنا فرحنا كمان